ونيسرك للجسرا فذكر إن نفعت الذكرا سيذكر من يخشى ويتجنب من أشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أصلح من تذكى وذكرت ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خيع وأبطى إن هذا نفي الصحف الأولى صحف إبراهيم ومودع